Vismile, hero, myra, hero, myra. Visi darai, myra, myra, myra, myra, myra, myra, myra, myra, myra, myra, myra, myra, myra, myra, myra, myra, myra,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 أَيْنَ يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ الشَّرُّ مُسْتَطِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ 119. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا 110. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا طمطريرا 111. فوقعهم شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا وَلَا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذنيلا وَُطافُ عَلَْهِم بآانِيَة مِ فيِي الضَّه وَكوابِ كََت قوَير بَاريرَ مِ فيِي الضَّ فَندرُهَا تَقُدير وَُسقَونَ فِيه كَأسن كانَ مِزاجُهَازَ 119. وفيها تسمى سلسبيلا 110. ويطوف عليهم ولدان مخلدون 111. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا 112. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عَ يعُم فِيابُ سُدسٍ كُّرُ وَهِْتَبَقَ وَحُلّ وَسَاهِرَنِم فِي ال البَِّ وَسَقهُ رَبّم شَرَابَطَهُورَ إِذاَا كَ لَكُ جَزَاء وَكَانَ سَعيكُم مشكُورَ 119. ونحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا 110. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا 111. واذكر اسم ربك بكرة واصيلا 112. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا إن نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أنثى لهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا